بسم الله الرحمن الرحيم حم من كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله عزيز الحكيم. له ما بالسماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات من فوقه والملائكة بحمد ربهم والملائكة يَخْلُقُونَ لَهُ رَحْمًا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقْوِي الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اسْتَغَفرُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ حَبِيبٌ اللَّهُ حَبِيبٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ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 فالله هو, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لذلكم الله ربي عليه توسعت وإليه قدير فاطروا السماوات والنظم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثني شيء وهو سميع البصير له في السماوات والمر يبسط بسرى لمن يشاء ونقدر إنه لكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به روحا هو الذي أوحينا إليه وما وصينا دين إبراهيم وموسى وعيسى أن أخيم الدين أن أخيم الدين ونازل فرقوا فيه كبه على المشركين من تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تضرقوه إلا من معلم ما جاءهم ودعهم بغيا بينهم ولو كلمة سبقت من ربك إلى اجلهم مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم لفي شك من بريب فلذلك فدعوا السقم كما ممرز ولا تستمع اهواءهم ولا تستمع أهواءهم ربنا من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يحجز بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإن أي أجمصين والذين يحجون في الله من بعد استجيب له حجتهم ضوحبة عند ربهم وعليهم غضبا ولهم عذاب شديد الله الذي الكتاب للحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلموا لأنها الحق ألا إن الذين يمارون في ظلام بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق مَنْ أَجَاءَ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثًا آخِرَةً فَلِنَوَفِّهِ حَظَّهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفِّهِ لَنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيرٍ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ وَشَرَكُوا لَهُمْ شركا له مِنْ الذَّ يعلن به الله ولولا كلمة الفصل نقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين منا كثبوا وهو واقع بهم والذين آبدوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات. الجنات لهم ما يشارون ذلك هو البذل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا. أسألكم عليه أجرا إن الموزة في القربى ومن يغتر قتلة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشعر الله يختم على قلبك وينحو الله الباطل ويحفو الحص بكلماته إنه علم من ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة على العباد وهو الذي يقبل التوبة عن, عن عباده ويعفو عن الشيئات ويعفو عن الشيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله ذي قل عباده في الأرض وذلك ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بطير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلطه وينشر رحمته, وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيه من دابة وهو على جمعهم ذا يشاء قدير ومن غفوركم من مصيدة فبلا جبلة أيدي قبوة يعفوعا كثير وما تُمْلِكُونَ بمعجزين في الْأَرْضِ وَمَا وما لكم من دُونِ اللَّهِ الله وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَن يُؤْتَ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْنَامِ إِنَّ كُلَّ جِمَالٍ فِي الرِّيحِ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُونَ الَّذِينَ مَا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما قوتيتم من شيء فمساهم حياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خيرا وأبطال الذين آمنوا على ربهم يفوكلون والذين يجتنفون كبار الإفن والفوحش وإذا ما غضبوهم يغفرون في رحمه والطواحين وإذا ما غضبوا يغضرون والذين سجدوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقوموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وذنب رزقناهم ينفقون والذين إلى رفضهم البر ينتفرون وجذب سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فعله على الله فمن عفا وأصلح ولمن انتطر بعد ظلمه فهناك ما عليه من سبيل إنما السبيل على النبي ليرلمون الناس ويرغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم العمور ومن يظلم الله فما له من وله من بعده وترى لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرضي وتر الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض سبيل وترهم يعضون عليها خاشعين من خاشعين من ينظرون من طرف الخفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في علاجهم وما كان لهم من نور ينصرنهم من دون الله، ومن يضون الله له من سبيل استجيبوا لربكم،, استجيبوا لربكم من قبل أيات يوم يوم لا من قبل من الله. ما لكم من جعل يومئذ ومآلهم وما لكم من نصير فإن عرضوا بنا غبطناك على الحفيظ من عليك إن ندنا وإن من عذلنا الإنسان منه وحشة فرحبها وإن يظلمن فيعطون بما صدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله قسمت السماوات والأرض يخلق ما يشاء يا ظلم يشاء وياب من يشاء النكور أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عظيما إنه عليهم قدير وما كان الا شريعا يكلمه الله الا وحيا الا وحيا او ينظر بحجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا لِنَنشُرَ حُبًّا مِنْ أَمْرِنَا مَنْ ذَا يَتَّبِعُ الْكِتَابَ وَالْإِيمَانَ وَنَجْعَلُ جَنَّاتِ الْهُنُونِ نَهْدِي بِهِنَّ مَنْ شَاءَ عِبَادِنَا وَإِنَّ كَنَاهِدِينَ لَوْ طَرَفٌ مُسْتَغِيثٌ صِرُوفُ اللَّهِ الَّذِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَنْتَهِي